وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فرحا عاجلا وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وأن تيسر لنا أمورنا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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبن عبيدك وحملة كتابك وأطباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا الصصوفكم وعفدينوا سووا الصصوفكم وستدوا الخلل الله أكبر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 الجوار الكنس والنيل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين رحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضيئ وما هو بقول شيطان قال الرجيم فأين تذهبون؟ يَكْرُنُ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا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 Din a círát a mestéim, círát, aki nem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 يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا قربه أو مسكينا ذا تربه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 الله أثواب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا